مولد الهادي سلاما انت للهدي يا نورك العالي تسما من حبل بيد المدينه مولد الهادي سلاما انت للهدي يا نورك العالي تسما من حبل